ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعونة وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى ابن موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني.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 وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ أَسَاهُ إِن يَسْمَعْ صَيْحَةَ طِفْلٍ أَوْ كَبِيرًا يَظُنَّ عَلَيْهِمْ أَن نَّقُصُّهُمْ أَوْ نَّكُونَ هُمْ لَنَا عِبْئًا وَإِن إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فذصرت به عن جنب وهم لا يشعرون فَقَالَ هَلْ آذُنُ لَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ, ولتعلم أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ